كُلُّ يَتَوَفَّاكم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي يُؤتْكَلُ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ كُلُّ يَتَوَفَّاكم لَنَا الْمَوْتُ الَّذِي بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ